ويدخلهم الجنة عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْسُرُوا اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ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 دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لا لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْؤَلَةٌ لَهُمْ وَكَأَيِّم قريتين هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكاهم فلا نصر لهم اسمن كان على بينه بالربه كمن زين له سوء عمله واتبع فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار, وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار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 اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد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 حاسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ولو نشاء اولى اريناكم فلعرفتم بسمائهم ولتعرفن لهم في لحن القول والله يَكُونُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله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 لكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وت